الآن إخوة الإيمان في كل مكان خطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم يصعد إلى المنبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 عباد الله للقصة في حياة الناس أثر بالغ ولهم فيها ولع لصيق بقلوبهم وعواطفهم تتمثل أمامهم كصورة محسوسة تورث الرسوخ في النفس فتكون بذلك أبلغ من الأسلوب الخطابي والسرد الكلامي فالقصة لا تورث الكلل ولا الملل وهي في الوقت نفسه تجمع بين الخبر والتعليم في آن واحد ولقد صار للقصة في عصرنا الحاضر أدب وفن ولغة خاصة بها غير أن الوحي الإلهي قد تفرد بالقصص الحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى وما من قصه في القران الكريم الا وهي داله على خلق نبيل او اصل شرعي او لهما معا وربما كانت لابطال خلق دنيء او اصل فاسد ونهج مقبوح وقد يكون شهر رمضان اكبر مناسبه يعايش الناس من خلالها أجواء القصص القرآني على تنوعه الجاذب في غضون أيام معدودة يشرقون ويغربون في أطيافها ومعانيها وأزمانها وألوانها ولو طوفنا بألبابنا, ولو طوفنا بألبابنا وأسماعنا في عجالة مقتضبة, مقتضبة على قصة من هذا القصص القرآني المبهر ونظرنا بعين البصيره الى اول قصه صارت على هذه البسيطه لوجدنا انه حينما انزل الابوان ادم وحواء من الجنه بدات معركه المراغمه مع الشيطان ورزق الابوان قابيل وهابيل اللذين قال الله عنهما واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما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 فقتله فاصبح من الخاسرين فيا لله العجب انها لايات بينات انها لايات بينات وعبره لاولي الالباب وذكرى لمن كان له قلب او الفقه السمع وهو شهيد ولنا عباد الله مع قصه ابن ادم وقفات يسيرات اولى هذه الوقفات ان قتل النفس المعصومه كان محرما منذ زمن آدم عليه السلام ويدل لذلك قوله تعالى حكايه عن الأخ المقتول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل منها لأنه أول من سن القتل رواه البخاري ومسلم الوقفه الثانيه ان الله جل وعلا جعل الوعيد الشديد لمن قتل نفسا معصومه بغير حق فقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قال ابن كثير رحمه الله اي ليس لمؤمن أن يقتل أخاه بوجه من الوجوه إلا النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارقة للجماعة كما في الحديث الصحيح ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد أو نائبه انتهى كلامه رحمه الله ألا إن الله حرم قتل النفس بغير حق ولا أدل على فضاعة هذا الجرم من كون الله قرنه بالإشراك به في آية واحدة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 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم رواه الترمذي والنسائي وقال صلوات الله وسلامه عليه ابغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه رواه البخاري الوقفه الثالثه ان الشارع الحكيم اذا نهى عن شيء فانه ينهى عن كل وسيله تؤدي اليه لئلا يقع احد فيما حذر منه وحينما حرم الله القتل فانه حرم كل وسيله توصل اليه فعن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل يعني علي رضي الله عنه فلقيني ابو بكر فقال اين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه رواه البخاري ومسلم وقال صلوات الله وسلامه عليه إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال له سعد رضي الله عنه أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني فقال كن كابن آدم رواه أحمد والترمذي الوقفة الرابعة أن في قصة ابن آدم بيانا بانه لا يمكن لاي امرئ ان يسوغ لنفسه قتل معصوم بمجرد تاويل او حيله فابن ادم جعل الحسد مسوغا له هذا القتل المحرم ولذا كان لزاما ان يتقي الله كل من تسول له نفسه ضربا من ضروب التاويل والتخريجات والتعسفات في اباحه دم معصوم ليس له فيه برهان من الله فيرتكب العظائم ويستبيح المحرمات بمجرد شبهة أو هوى فيدع المحكم الواضح وهو عصمة الدم ويتبع المتشابه المتضاد ويتبع المتشابه المتضاد فأي دليل يقوم عليه هذا المبدأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه في الحديث الصحيح أنه قال لا ترتكبوا مرتكبه اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل ولذا فاننا نخاطب كل من استهان بحرمه الدم المسلم واوجد لهم مسوغات التي لم يدل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا السلف الصالح بان يتقوا الله ولا يلطخوا ايديهم بدماء المسلمين وان لا يحدثوا جذاما لأجل تطبيب الزكام فإن الحلال بين والحرام بين ولا أدل ولا أبين ولا أرهب ولا أشد تحذيرا من الوقوع في مثل ذلكم من تلك القصة العجيبة التي تشيب لها مفارق العقلاء وترجف منها أفئدة الذين يخافون الله يقول صاحب هذه القصة وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقه، فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذاً فما, فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم رواه البخاري ومسلم وفي بعض الروايات قال له أشققت عن قلبه فانظروا يا رعاكم الله كيف غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة مع أن أسامة عمله بالظاهر حيث إنه لم يتلفظ بالشهادة إلا حينما رأى الموت مدركة لا محالة غير أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ رسالة للأمة تتمثل في عصمة الدم تتمثل في عصمة الدم لمن نطق بالتوحيد وأن نعامل الناس بالظاهر ونوكل السرائر إلى الله حتى وإن دلت القرينة على شيء من هذا فالظاهر أقوى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل الحافظ ابن حجر عن بعض السلف قوله في لوم النبي صلى الله عليه وسلم لاسامه تعليم وإبلاغ في الموعظه حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد ألا وإن المتأمل في واقع المسلمين اليوم ليرى ما يشوبه من فكر منحرف جعل من القتل والاغتيالات منهجا له بل جعله سيفا مسلطا على قومه وبني ملته بل سيرى كيف اسرف هذا الفكر في التخبط مبتدئا باستهداف من لم يكن مسلما مبتدئا باستهداف من لم يكن مسلما من المشركين والكتابيين وان كانوا معاهدين حتى انتهى بهم المطاف الى استهداف اهل الاسلام وابناء المله بل استهداف بعض رموز الامن الذين اوكل الله الذين أوكل إليهم ولي الأمر الذين أوكل اليهم ولي الامر حفظه والسهر على استتبابه في ربوع البلاد ليتحقق امني وامنك وامن والديك وليامن اخي واخوك واختي واختك وولدي وولدك ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول عن مثل هؤلاء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ولقد لامس قول الشاعر الجاهلي ما وقع فيه هؤلاء حين قال وأحياناً على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا ووقفة خامسة نشير من خلالها إلى أن ما وقع فيه أصحاب الفكر الضال المنحرف من اغتيالات غادرة يعد من أعظم المنكرات إذ لم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف الأمة بل إن من المؤسف جدا أن يستدل بعض أولئك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باغتيال بعض المشركين فيا لله العجب, فيا لله فيا لله العجب إن هذا لمن أفسد الاقيسه فأين المشرك من المسلم وأين منظر الفكر الضال من النبي صلى الله عليه وسلم والله وتالله وبالله لو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل أحد أولادنا لفعلنا استجابة لأمره بابائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه لكنه, لكنه لم يأمر بالظلم واستباحة الدماء سبحانك هذا بهتان عظيم ووقفة أخيرة عباد الله كيف يبيح المرء لنفسه أن يقتل نفسه وأي شريعة أخذ منها هذا المبدأ والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إنه لا أحد, إنه لا أحد من البشر أغيروا على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابته الكرام ثم السلف الصالح والخلف الكريم فمن منهم قتل نفسه أو حظ عليه أو أفتى به حتى وإن كان لأجل أن يطال الانتحار قتل مشرك بالله إنهم جميعا يدركون قول النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا رواه البخاري ومسلم وفي رواية والذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار والذي يقتحم يقتحم في النار وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه فكيف اذا اجتمع قتل النفس مع الغدر والخيانه وقد روى البخاري في صحيحه عن نافع قال لما خلع اهل المدينه يزيد بن معاويه جمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حشمه وولده فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله واني لا اعلم غدرا اعظم من ان يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم, ينص... ثم ينصب له القتال واني لا اعلم احدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الامر الا كانت الفيصل بيني وبينه بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر والحكمه قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأًا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله عباد الله واغتنموا هذا الشهر المبارك للتوبة والرجوع إلى الله فإن الله سبحانه يدعو عباده المقصرين بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ان هذا الشهر المبارك له هو اعظم فرصه ليتوب عاصي ويؤوب قاتل ويهتدي ضال الا فعلم ايها الباحث عن التوبه الا فعلم ايها الباحث عن التوبة ان ثمت بشره بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل تائب بقوله ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له ثم تلا والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ألا إن الوقوع في الزلل عيب ظاهر غير أنه ليس هو كل العيب وإنما العيب كل العيب والشين كل الشين في منادمة الخطأ والإصرار عليه والاستنكاف عن الرجوع إلى الحق ولقد ضرب لنا السلف الصالح أفضل الأمثلة في الشجاعة حينما أعلنوا رجوعهم إلى الحق رغم أن الواحد قبل تراجعه رغم أن الواحد منهم قبل تراجعه يرى أنه قد تناهى اجتهاده إلى غاية ما بعدها له مذهب وقد كان من أشهر هؤلاء ابن قتيبة وابو الحسن الأشعري وابو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي وابن عقيل وابن القيم وغيرهم كثير كلهم لم يمنعوا أنفسهم الاعتراف بالزلل والرجوع إلى الحق عند ظهوره بل رجعوا بالتهمة على أنفسهم لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يهديان إلا إلى الحق ألا فليتق الله أولئك المتهورون المجازفون بأنفسهم ومجتمعهم إلى ما لا تحمد عقباه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 وحق لها ان تقصر عنه وتحصر دونه فهنالك تورطوا انتهى كلامه الا فليتق الله كل من تورط في مثل هذه الافكار الغاليه المتنطعه وليجعلوا من هذا الشهر المبارك منطلقا للتصحيح والاوبه الى والاوبه إلى الجاده والسمع والطاعه واتباع سبيل الائمه واهل العلم واستغلال الأبواب واستغلال الابواب المشرعه من قبل ولاه الامر لمن تاب ورجع الى الصواب ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فالبدار البدار في اللحاق بركب موعودين بالعفو والصفح في الدنيا والاخره كما وعد الرحمن أولئك بقوله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشريه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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمنا في أوطاننا واصلح ائمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين